قل أنذرا من السياطين في الارض حيران حيران لهم تصروا إخوانكم في موقع نفحات الإيمان أن يقدموا لكم هذه المادة بسم الله الرحمن الرحيم فالعجب أن جاءهم من ذرينهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا ترابا وَدَعَ لِلَّمَا تَنْقُسُ الْأَرْضِ مِنْ هُمْ كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مرد أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزمنناها كيف من الماء وما لها من فرود وان أرضنا دجنا فيها رواسي فإن فيها, رواسي وأنبتنا فيها وَأَنبَتْنَا فِيهَا مُنْ كُمِّ زَوْجٍ بَهِيدٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَانِ كُمِّ عَبْدٍ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ حب الحصود والنخل ذات قلب لها طن ذبت قبلهم القوم نوح وأصحاب الرس وثمود وأدوي في العون وإخوان نوط وأصحاب الأيت وقول مَا طَلَبْنَا سَلَفًا حَقًّا لَّهُ أَفَعِنَّا ابْنَ الْخَلْقِ الْأَوَّلَ بَلْ هُمْ وَلَقَدْ إنسان وناعلم ما توصل به نفسه، ونحن من الحب والحب، إذا يتلقى متلقياً عن تلقى ما يشفى قلب ما ينفذه من قلب ما ينفذه من ما كرنتنا انت بالحق دامتمكم تطوبوا في قلنا كل نفس عن سائق صاحبنا صاحبنا صاحبنا صاحبنا صاحبنا Log Kun Ta Fee Gaflat Log Kun Ta Fee عن Nihada Fakhshana عن فكشفنا أنك غطارك فرصرك اليوم وقال قديمه هذا ما لدي عطيب في جنة كل كفار لن الله الخير الذي جعل معلّى إله الآخر فألقياه في العذاب الشديد قال قريبه ربنا ما أطغيته قال قريبه ربنا ما أطغيته ولكن, ولكن كان في ظلال بريد قال لا قال لا تقصوا نبين وقد تددون أنكم بالواريد لا لا وَمَن تَلَتْ وَتَقُولُ وَتَقُولُ الظُّلْمَ كَذِبُ لَوْ نَرَوُكُمْ فة الج لا فة ج ت لاسم فة وإذن فتر جنة لما اتقل غير هذا ما تعدون هذا لكل خشى الرحمن بالغيب من خشى الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلواها بسلام, ادخلوها بسلام. ذلك يوم الخراد لهم ما يشاء فيها لهم لا يشاء فيها لهم يشاء صفت الجنه للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون بكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب من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 وكم أَهْلَكْنَا قبلهم من قرن هم أَشَدُّ اشد مني بطشا فِي في البلاد هل <سؤال> <سؤال> إِنَّ فِي ذَلِكَ مَهِكْرَ عَنِ مَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمَاءَ وَهُوَ شَيْبٌ وَلَقَبِ خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سُتَّةِ أَيَّامٍ ولقد خَلَقَ السماوات وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي شَيْءٍ لَكُمْ وما مسنا من تَحْتِكُمْ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجوب واستمع يوم النادر مناب من مكان قريب يوم يسمعنا الصيحه بالحق ذلك يوم انفراد إِنَّا نَحْنُ نحيي وَنُمِيتُ إِنَّا نَحْنُ نُحْنِي وَنُمِيتُ وَإِلَى النَّصِيرِ يَوْمَ ذلك حشر علينا ويسير نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقلاء تذكر بالقرآن، تذكر بالقرآن